وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْأَرْضَ الْأَوَّلِينَ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحَرِّينَ وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنَّ ظَنَّنَا لَنَكْذِبُ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 على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبور الأولين ألم يكن لهم آية أن يعلمه لما بني إسرى